siratalladhina an'amta alayhim wa ghayril maghdoobi alayhim wa laḍ وَبِدُونِ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ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 قَدْ لَنَا رَبَّنَا وَلَنْ تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القوم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 siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad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 وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله خاشعين لله قَلِيلاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاَ أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ ييا أيهَ النَّذين آممَن الصبِرُ وَصابِروا وَرَابِطُ وَتَّقُ الله لا عَكُم تُثشون اللَّ